بسم الله الرحمن الرحيم طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من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 اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ تَذَكَّرَ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبٌ إِنِّي سُنَرَ لعل ياتيكم منها بقس لعل ياتيكم منها بقس نوجد على النار هدا فلما اتاها نودي يا موسى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 أعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى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 قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها دولا يَدَكَ يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من الكبرى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 ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالْسَّاحِلِ يَا خُذْهُ عَدُوُّ الْيَوْمِ وَعَدُوُّ اللَّهِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحْبَةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ دُلُكُمْ عَلَى مَا يَكْفُلُهُ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 فَقُلْ لَا لَهُمْ قَوْلَ لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالُوا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا إن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 الذي جعل لكم لرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى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 قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى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 وقد خاب من افترا فتنازعوا أَمْرَهُمْ بينهم وأسروا النجوة قالوا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 قال أهامنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أن أينا أشد عذابا وأبقى "Çalı, lâ nû thirakâla ma jâ'ana min al-beynât ve lâ dî fâtâra, fâqûd ب ربنا ليوفر لنا خطايانا وما عليه من السحر والله خير وأبقى إن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 جنات عدن تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى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 وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا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 ذفنا موعدك بملكنا ولكننا منا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أ فلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضر ولا نفعا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 قَالَ يَا بُنَيَّ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من ثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي.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 وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا İnna mā ilāhu kum Allāhu, lā ilāha illāhu. Və səyə külə şeyi, in nəlma. Kəzalik nə qussu ələk وَقَدَ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يوم ينفخ في الصول ونحشوا المجرمين يوم إذ زرقا، يتخافون بينهم إن إلا بثدمو إلا عشرة. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا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 يَوْمَئِذِ اللَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْمُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ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 وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَإِنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانِ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 قال رب لما حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يهدي لهم كما هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم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 أفتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامره لك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا Nehnû nerzukuk ve lâ aqibatûl täqûwâ. Ve قالو من ربه. Awlâm tatîm biyînât ما